شاري مكة و مدينة بيروزو دفري حجازة لجاني فخري كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن برنامج لا أمدو بيشكشغرني ما مصاعمات كاركوكي لجير سيبري جاني بيغمري خوادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 لجير سيبري جياني بيغمري خوادا عليه صلاة وسلام لها القيب يشو أقل لياتان بيت بحسي أو ما كردكوا حالي حالي سياسي يعني وضعي أو سردما لبيش هاتني نوري إسلام وضعي سياسي أو دو قوة جورا أو دوزل هي زي كوا شرق وغرب عن حكم دكرد فكريان تونبو انحطاتك اخلاقيان هبو ظلم وزوري كان دكرد لبرأوي كوا جزيري عربي وولاتي بيغمري اخوة عليه الصلاة والسلام وولاتي بيابانا بويا امدوج من دركيانا هج كاتيك تماحي اويا النبوة تكمنين داتواني بجنب جزري عربي كواهرهموي رحموي بيادانه بو او بيابانا ببوح وكو حكمتك اخواي جوره جل في علاك وجزري علبيد هلدف جيريت بويكوا بكا تهدي اسلام وبيغمر له بالجيريت او بوكوا دوربو لويكوا أو قوة استعماراني أو سردما تماحيان فيبيت يان دس يان في دين السرعوا جاهلية يان عربي بيشهاتني نودي إسلام كأخوي جو لا وان وإن كنت من قبلهنا من الظالين أو ظالو أو جمروا أو جهالتين لا شيء كوقتك أوان فخر يان ذكرت بوي كوا ديان داود ايما شن كوتوي ديني ابراهيم فخران باوي داكرد كوا ايما لسر ديني باو قوري خمانك ابراهيم عليه السلام ام جهالة اللي كوهة ناو عرب يعني ام ديني حنفيي حنفيي كوا ديني توحيدي خالص بو بمروري زمن تشونتونينا ما، كالبو كوختي اخواي قورة بحسيان دكا فرمي ما كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية حتى ان يوجد كان يان كواد كلابالي كعبة اخواي قورة قال تجاري بحسيان دكا إلا بشاكل ليدان بحسيان دكا كأمندا كأمندا جهال التأسيري بيان كردبو بو ديني إبراهيم وكو ديني توحيد وكو ديني كي خالص وكو توحيدك. ناو اوان نبابو إلا لا يشن فرق إن شاء الله وتعالى لرجاني دهاتو يعني لألخكاني دهاتو دين السريان كواي كيبون لسر توحيدكي إبراهيم ما بو لقومكي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني لقريش بويا عرب دقريتو السر كركاني إسماعيل عليه السلام وكو بحس مانكر عليه الصلاة والسلام وأوشكري إبراهيما كواخ واي قرار جل في <تصفيق> علاء أمري كذبو لو ما لبي أو ما لبيروزي لنا ومكة بكاد بيكات شعار التوحيد بعالم بابزن أم بدبرستي كوانا وقريشة هبو ين أو جهالة نفاميي كوانا وقريشة هبو بتاي بدش ككا لكاتي كوا كواها ولن بوخ واي قرار دا لكاتي كوا كوا بتي عند برزد أم بتاء كي كم جاءها وردية ولاتي عربوا وكي كم جاءها وردية نا وقريشوا وكردية أخواي قريش كوا أيان برزد لو كاتي كوا هواريان لو كاتي كوا داوي اشتمكيد يان ذكرت لو كاتي كوا داوي أوان ذكر لو بتانا كوا قرنار رح تيبوا يا هواريان بود ذكر كاتا إخوانه ورجله في علا بهاتني في غمر إخوة علي صلواته أرحمه يبوش دكاتوه وهرع مؤمنا لذا ديني كي باكي خالص كأرواته وسر أصل كيبا وجوريك إبراهيم عليه السلام أو ديني إبراهيم ذو الدوكة تو في غمر علي صلاة وسلام في شوي كوابح بكم ك كي كم جار شركي هاورناو عرب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 ابراهيم اسحاق يعقوب كاسرائيل حتى كو عيسى بيغماراتي لوان بو قافليش مبارك زياتر لدو هزار صال زياتر بيغماراتي ناو بني اسرائيل بو بلام خواي جورا في علا لبر او دعوي ابراهيم كوا فرمي خواي لم امتا لم بيان كأمةك لأمة تكش بغرمك هل بجيري دو هذا الرب ينصت صلّى الله تبارك وتعالى لا خوي دعي دناة أم بغرم رأتية والنسل أم بغرم لنا وبني إسرائيل قطع دكات وديكاتنا والنسل إسماعيل كبر غمر عليه الصلاة والسلام لبر شيء لبر يهود خيانتيان للدين يخوا كرد نبون أهلي اوي كوا فيام اخوا بباكي وچاكي هلجرن خيانتيان للرساله كرد بيغمران يان كوش صلاه وسلامي خوال سرهرهمو بيو شاكان يان كوش بو كاتيك لميزاني اخوا كوتن كاتيك لميزاني اخوا ريزي انما كاتك لميزاني خوا وجودي نما خواي قورا بتقديري خوي زاني أمان نبنت أو أهل أهلي أوينتيان نما وكوا حاملي رسالي آسمان بن قطعي أو بيغمريتيان ليدكات كخطي يعقوب إسحاق إسرائيل إسحاق إبراهيم وإذا ام غمر الناس دارك وادقرت وبو إسماعيل كري إبراهيم صلاة وسلام إخوالي سرهموي وايكات آخر في غمر وأي أيام كشي دكات آخر أيام حتى رجي قيامت يتربدوا يا في غمر ودينما هركش كش جوي لبيت ليهود ونصارى وإيماني بين نيرت جماني تيانية مسلمانان قربيجها النمشة هوريك بوي أوحقدوا حس بر مسلمان ذكريت برانبر بشكى مسلمان ذكريت أمرول يعني يهود نصارى أوانش كواه يبيمان لجل أوانا أوحق دلبي يا غمري خوايا أوحق دلبي يا غمري خوايا كم توي مسلمان كبي يا غمري خوات كرتة ترى خود كرتة نبراسي خود كرتة ما مصاي خود أو بورازينية بهيشيء ويك بوه أم محاربو أم عداو أم رقا كوالا مسلمان دهن هربع شيء جل لبر لبرأ كوا توشون كأوتي أو محمد الناس داري كأوين من أوين ذكرت كوابي يا غمر بيت حتى يهودي مدينة بيشهدني صلى الله عليه وسلم بأنصار كاني يندود زماني بيا غمر لو زمان عاد بحسي ذكر بس مش جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلا الله على الكافرين هو يغرف المكاتب او محمد هات او قيغا مرا هات كاوان صفاتي او محمد اناسن كفروا به ايمان يان بينها او لا تروى يا يهود او لا وابو او لا وابو هرمان بقى غامر يحوانها ورد يكم كس نبيت كاوى كافر بيت شوف كم أوان وصفي في غمر إخوان لا للتورات أو التوراتي كوال لو زمان انحرافي بس رنا ولا إنجيل كيم موسى عليه السلام لهرد جانا وصفي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم بجواني بباكين بنازداري هاتوا بوي إمامي عمر كاتك برشاردك لا عبد الله كري سلام كيك يقول أحبار يهود هات في غمر إخوان مسلمان بو فرموي أم محمداي إما أم بيغمار إخوائي إذا كنت أصدقائنا فرمي بغي لابر أويكا أميني آسمان أخوائي قورا اميني آسمان كجبريلا نار ديبو أميني سرزويكا محمدا هردو صفات قشلا لا إما موجودة لا إما هيا بالله من كوراق إخوام نازم لأمر داعي كي ريداوه بويا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وهيشك الشيخ السنية سبحان الله أقر كور كوري خوي باد إنكاري بويا أخوائي قورا وصف بيهود بودكات يعرفونه كما يعرفون أبنائهم شون انسان كري خوي بناسية أو ها يهود أم بيغمّر عليه صلاه وسلام أم بيغمر ناس لكركاني خويان شاكثر ديناسن ناسا بو بوصف الدقيقي كواها توالة وراتا يان بلام حزدا وحقدا تسني بأم بيغامري خواينا وأو شرش هالقرساوة حتى رجل قيامة بردوام دا بيت لأي من رازي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا إن استطاعوا خوي قولا فرمي بردوام بهموا الرقايق بهموا الرقايق لري اقتصادوا لري قتالوا لري باروا لري لا أخلاقيوة له بلري فكرة و لري سياسة و بهاموشية و نويت إيه ويه مسلماني بس كمسلمان وابكن ربازي أم محمد نازدار لسينتان دركن وابكن وابكن قردني أم دينك قردني تاك تاك لي إيه مياتا آمانتي قوري أسمانا آمانتي قوري خوايا جل في علا لناو قرد ديني هموم مسلمانيك لسر سيني هموسوم مسلمانيك بوية دوران ديني بيغماري خوا قسم بقرعان دوران صحيح صحي محشرة ودوران دنيا خوايا ودوران ديني قبرو إنجا دوران ديني وثبات بول لسر إسلام لسر بيغماري خوا علي الصلاة والسلام ولسر دينكي لا دنيا للدنيا قبر ولا لا يخواني قورش إن شاء الله وتعالى بويا مسلمانان ضلبة وخوشكن ضلبة وخوشكن كأي وأمة محمد عليه صلاة وسلام والله قورترين نعمة بسر مسلمان أم بيغمراء والله قورترين نعمتي إخويا بسر أم أمته بو عالمش هرهمي بو كسي كوا قريش بيت كبر وحققوا أصله بيرد بعقله ضلتي فاق بيتل تسديد أنبي أغامري أخوائي أبيت ناوي خويتو ماركا لدفتري سعر برزي لدنيا وقيامة بويا مسلمانان أو كسيكوا شركي هاوردناو شاري مكة أو أصناع مانا أو بتانا ناوي عمري كوري لحي كري قم عي جدي خزاع أبو ابن إسحاق رواه الدكاد لحمدي كري إبراهيم كري حارث تميمي أفرميت إن أبا صالح السمان حدثه صالحي باوكي صالح كري السمان فرمي بو مني يرروا أنه سمع أبا هريرة لأبو هريرة رضي الله عنه رضى الله عنه فرموش سمعتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاكثم ابن جون الخزاعي اكثم كري جوني خزاعي افرمت ابو هريره جملي وبيهغمره يفرمو يا اكثم يا اكثم رايت عمرو ابن الحي ابن الحي ابن قمعه ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه فقال أكثر عساء يضرني شبهه يا رسول الله قال لا قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول كان أول من غير دين اسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسب السائبة ووصل الوصيله وحمل حامي راهو شيخان افرميت امبيا و بغمبري هو افرميت باكثامي كري جوني خزاعي فرمو يا اكثام عمري كري لحي كري قمعي كري خندفن بيني لناو اجري جهنم ورقي تقيبو أتلا ولا لو أقرجه إنما بدواري خوا والله كاني خويه عقابك أي أبوه شو كم يا كم كسبوا كوا شركي ها وردت ولاتي جزيري عربي بويا فرميد ويش بيا كم نبوه يا أكثر هيش بيا كم نبني وبقت تو بو بيا وبكاد وأوج بتو بكاد إذا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 او شبهي من بو أو كابي تريد أكين آيزرن بي دكانيد بيعمر يخاف فرمين الأخير لبرويك هو تومس سلماني وأو كافرة وأو كاستشي خم كذب كوا دين إسماعيلي جروا أو ثان وبتيهاردناو شاري ناو شاري مكة ابن هشام الجرتوا كوا أم بيوشون شوني أم بتنا ديرت ناو شاري مكة أفرمين السفرة كيا بو لاتي شام لمكة دربو لاتي شام وكيف تجعل مقاب الأرض بلقاء أو زمان عماليق لو حكمت كوري عملاء بون يعني عمليق كدقرانوى بوسر كوري سامي كوري نوح عليه السلام أعمانا لو زمانا أصنام ينهبوا بيت ينهبوا بتلكانيان دابرست كاتيك أم عمرش أو أندابينيت أمانا دابرستيت أم بتانا دابرستيت رودا كابيان بيان ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ أم؟ بطا؟ أم بتانا؟ ايو بوشي داي بارستن؟ التان بيانم ام بردانا دا برستن ام دارانا دا برستن اما بوشي قالوا له هذه أصنام نعبدها أما نبتال لكن ايو بوشي داي بارستين بو سيري أم سببانا مسلماني باريس بوشي ببروابونا مشرقبونا لكن لماذا يقول لك ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان بو يامانيش امشق تقسي او انتا شريبي كرت ام عمره وتمادم ما اوه بيت امشتي تزور شاكا بوشي شي يشك لما نادن بمن بو وراتي خومبم بو عربي بم ليم ام ما نيه وكتهوان ليدي فرستين امانيش لو ياكصه نبي كان دافي بتكان كناوي هو بلو يكا جراياو لشاري مكه نصبي كردو داينه كجوره ترين بد شاري مكه بويا مصلمان ابمشيوا شرك شرك هاتناو جزري عربية وهاتناو قريش وقريش للريقاي امبتانو للريقاي امبتانو لقل بارستني امبتانا حاوليان بو خواي قورجل في علا قرار ددا بويا خواي قورجل في علا قران كسورجا بحثي اندكات ناويان دباد بمشتركين مشكي قريش مشكي العرب باب بيبروا أما لأصل شاء أو إيمانيا وبوك وأخواي في علا تاك وتنياية وق رب بضم لبرستنيا لبرستنيا أم بتانيا لقل كل ذكر ولا إنسان التهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أجاب برشار بكرة لم مشكاني قريش لم يبروايانا كي خواي عرض عاسمانا اوان لویاننا اوستان راس خود یامت خوای گور او خوای خالق عرف اسمانه اي امانه بود برستن ما نعبدهم بو اوان شرکه کیان لو یدو لیان قوم ابو نکله ربوبیت للهولیت لبروی ام بتانیان بکرد هاورد بوي يكوا الاخواي جل في علان زيجان كاتوا خواي گور جل في علا ا ام تصورا أم دين الله مقبول نبوه ام ابي الرعيب بويا بو بيغمبر اخوا عليه وسلام وسلام دكات اخر بيغمر بو زندو كرنوي ديني ابراهيم عليه السلام كوا ديني توحيد بو كوا ديني الحنفية السمحه التوحيد يكتب رشتي خواه بيكزانين بويا ام كلمة كواه في اغمري خواه ها لا إله إله الله اوان ببر دوامي شر ينبو لغاليا حتى اكو قيشت في اغمري خواه لكوتايا مكتولكات برو مدينة هجريتكا اما كمكيك بو لجياني عرب پشتني في اغمري خواه يعني عربي شاري مكة قوم أخي بي أغمر إخوة عليه صلاة وسلام بيشهدني بي أغمري إخوة استديني سرعواي كوا باب زاني أم بيغمر عليه صلاة وسلام كوا إخوة إجا إيكات آخر بي أغمر إيكات آخر رحمت بأمتي إسلام نسبكي ولادكي لميلاد تابعثي أم بي أغمري إخوائي كي عليه صلاة وسلام بويا مصطلماًان سيري نسبي بيغمري خوابكا عليه الصلاة والسلام بابزان خوا جل في علا لكام قبيله لكام عشرة أم بيغمرا نازدارها الله ولا ولكام قوم هريده بجريت فأما نسبه عليه الصلاة والسلام نسبكي محمدي كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشمي كري عبد المناف كري قصي كري كلا كلابي كري مري كري كعبي كري لؤي كري غالبي كري فهر كري مالكي كري نذر كري كنانا كري خزيمة كري مدركه كري الياس كري مضر كوري نزاري، كوري معدي، كوري عدنان تائراكا، وقو علماء سيراء او واسير تاريخ وتاريخ بحسدكا دلين تا عدنان ثابتك أمانا جدي بيغمري إخوان عليه الصلاة وسلام أما لعدنان بسروة حتىك كو دقات إبراهيم عليه السلام إسماعيل إبراهيم أو خلافك تياي خلافك تاريخي زور ثابت نية أو بوي حكمة شوانية يا مبزانين يا ما هيجمعان لك تيانكوى أم بي غمرنا ذرة رتبوا لا إسماعيل إن جاء إبراهيم عليه السلام بلام تاعدنا ثابتة ثابتة بيجمعان كأمانة باب أجدادي في غمري خابنا عليه صلاة والسلام وكل الروايات مسلم لبي غمري خواه وحديث ثمان بوتيريد عليه صلاة والسلام لبي غمري خواه فرميت أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل خواي قولا كنانا وقبيلتك لكري لكر إسماعيلي هالبجار وقريشي لن لنيو كنانا ولناو قريشا هاشمي هالبجار ولناو هاشمشا مني هالبجار باشا مسلماناني برياذ لا ولدي إسماعيل كنانة هل دبجيرت وقريش لكنانة هل دبجيرت وهاشم باو قوري في أغمري إخوة صلى الله عليه وسلم لقريش هل دبجيرت ولا بنامالي هاشم دا في أغمري إخوة هل دبجيرت عليه صلاة وسلام أأمى نسبو نسلي في أغمري إخوة عليه الصلاة وسلام لديك بوكي ويعجب قدار ان يكون المسلمون في المدينه التي يكون المدينه التي يكون المدينه التي يكون المدينه التي يكون المدينه التي يكون عليه التي والسلام المدينه التي يكون بوني التي يكون المدينه لجياني يكون المدينه التي يكون المدينه التي يكون المدينه التي اه حناني دايك ام محمد حناني دايكي بسراديت اه يا خوي قوري بشياكاد يان ببشي ناكا لعاطفي باوق يان بود بيت ام بيغ امري عليه الصلاه والسلام أم ام محمد ناز دارك واصطفاي خوي جل في علاء اصطفاي خوي لعبادي بود بيت ام بيغ امري ناز نبينيت دايكي لابسنة، باو جورعي لابسنة، أي بات مال الإمامي دعاءي ما مشي لست لثلاث سنوات، بوأ مهما مبود تستطيع غمري خويا ديت، استاقي ان شاء الله تعالى دشي جسر قوي كوا، ام بي عليه صلاة والسلام لشي صالح لدايق بوأ، أو كتاباني كواه ويان متفقًا لكتابي سير بحسي أودكًا كوا، بي صلى الله عليه وسلم لعام فيلا أو صلي كوا. أبراهي اشرمي كوا حاكمي كي نصراني دبيت لحبشو ديد بوي كوا كعباب رخينيات وقصري كي قولد رسكا دولاتي خويا بوي كوا خل كي بزور ربكنا حبشه لو صاله ام بيرغمري خويا لديك بيت كوا قوماني تاني اما روجكي كدو تريد روجي دوشما دوانزير الربيع الأول أول دور ثابت نية لكتاب سيريا أبي ثابت نية بلام ثابتة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لعامي فيلا للايك دبيت كوا هركسيك لو زمانا جيابت لمكة ويان لدروي مكة أي زاني في المعناي يعني هاتني جيشي أبرها بوي كوا كعبو مال إخوة برمينيت بوي كوا بيت مقداييركات بوي كوا بيت قريش شرشوركك لو زمانا لو صالة بيغمر عليه الصلاة والسلام لآمنيك كتي وهب كتي زهرة كتي عبد المناف كأوش بن عليك بالريزة نسبك الشريفة كدايك بيغمر إخواي عليه الصلاة والسلام لدايك بيت أويكوا ثابتة لسيرة وقد ولد يتيما فقد مات ابوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب افرميت كاتيك لدائك دبيت بيغمري خوه علي الصلاه والسلام لسكي دايك يا دبيت باوكي وفات دكات ان باوكي شون وفات دكات مسلمنان بريزدرين عبد المطلب باو قوري يا غمر علي الصلاه والسلام بو بو شام عبد الله كريد نيريت كباوتي بي صلى الله عليه وسلم لقلقى القاف لك يا وختيك دارواد لقلقى القاف لك يا وختيك دارواد ودقنا شاري مدينة لو ياكا نخوشيك بسر يا لقرانا ويا لا أدن لشاري مدينة نخوشيك بسر باوتي بي خويا يا ديت عليه الصلاة والسلام أعلى بياكا أعلى بياكا باوتي بيا غمري خوا وفدى كت. لماالي لماالي نبي غي لماالي نبي غي جعدي لو ويا أو قبري باوتي بيا غمري خوا وآل مدينة عليه صلاة وسلام. لو سفرنا ناقريتهوا باوتي بيا غمري خوا وفدى كاو لماالي نبي غي جعدي وهو الكتابي سيرهاتهوا دفني قبري دكان.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 وكوا بيت بس لدنيا ام مهمه يه بيت او مهمه كاون طفله رحمي دايكي بيغمر اخوا داناو او كاتدبي دا بروات نبي محمد جبلينك وكو مهمه بس ببيت عيشي او بيت كوا او نطفه ولد رحمي دايكي بيغمر اخوا دانات او نطفه مباركه كوا اخواي قوردي كات ام محمد النازاره لدواي اويا عبد الله دروحت ده بي تقديري اخويا محمد نبي نت محمد الاو نبي نت بويا مسلم بريز سيركن هاتني سير أم محمد تد دنياو وارهمي اويكوا حكيمه وعليمه تقديري بو حكمتكِ زور جورة إن شاء الله تعالى لو وقت إخويا بحسي كين بحول قوتي إخواني جورة بيغمر صلى الله عليه وسلم نبي باوتي ببنات والناس بيد أو بيغمر إخواني بنات عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى ديارا مسلمان وقت كتبوا ودبوا وقت كمان نما إن شاء الله تعالى من لرد وسطم هتاكل درزي داتو بحول قوتي إخواني جورة إخواني جورة أقدر في الدا وعمر دا أو بري لجير سيبري الجياني أم محمد نازدار بردوام دبين بأم يدي ويكوا أخواي قورة جل في علا لريزي أم محمد حشر مانكاو بأمتي محمد قبل مانكاو لصاحي محشرة بأمتي إسلام بان مانكاو لجير أعلى كيف يغمري أخواي عليه الصلاة وسلامك الدنيا وين لسري ثابت مانكاد لقيامتش إن شاء الله تعالى محروم نبي لي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh